بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعديات ضبحا والعديات ضبحا فالموريات قرحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فالم فأثرون به نقاء، فأثرون به نقاء، فوسطون به جمع، فوسطون به جمع. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، وإن وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد, لشديد أفا لا يعلم إذا بُعث رما في القبور فَمَا يَظْلَمُ إِذَا بُأْثِلَ مَا فِي الْقُلُوبِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِذِ